بوك تو دايوسا رزيرو واتليستكي خمسة واربعون خمسة واربعون في كينيا في السينما في السينما سمئيس دوكينا نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلم يتسلكوم الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. gdzie اين شباك التذاكر أين شباك التذاكر سو هل ما زالت توجد اماكن خاليه هل ما زالت توجد اماكن بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول كديزاچينا پرداستاونيه العرض متى العرض اكو ده تروا فيلم كم يدوم الفيلم كم يدوم هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر Chciałbym siedzieć z في الخلف. اريد ان اجلس في الخلف. Chciałbym siedzieć أجلس في الامام. اريد في الامام. Chciałbym siedzieć في الوسط. اريد أن أجلس في الوسط فيلم بولنا بيناوي كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلم ني بول نودني لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا але knižná predloha bola لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب المأخوذ عنه هو كان أفضل أكابولا هودبا كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى آكي كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون boli v anglickom jazyku? Hal kanat hunaka tarjama hiwaria bil inglizia? Hal kanat hunak tarjama hiwaria bil inglizia? Prosíme vás, navštívte internetovú adresu www.book2.